وما يذكر الا قلوب الباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القران للامام القرطبي يتصفحه معكم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 توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام المسألة التاسعة من مسائل الآية الرابعة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة في سياق شرحه لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صدق الله العظيم وماذا تذكر من كلام الإمام حول هذه الآية يا ولدي قال الإمام إن العلماء اختلفوا في من حبس رجلا وقتله آخر فقال عطاء يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت وقال مالك إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان يعاقب الحابس فتح الله عليك يا بني والآن هيا بنا إلى كتابنا الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله سبحان الله والان يا اخواني نكمل المساله التاسعة من مسائل الايه الرابعه والتسعين بعد المئة من سوره البقره فبعد ما تقدم من اقوال أنا أقول يا اخواني قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل وروى الدار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواه معمر وابن جريج عن اسماعيل مرسلا والمسألة العاشرة قوله تعالى فمن اعتدى الاعتداء هو التجاوز قال تعالى ومن يتعد حدود الله وذلك في صورة البقرة اي يتجاوزها فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك ومن شتمك فرد عليه مثل قوله ومن اخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعدى إلى أبوي ولا إلى ابنه أو قريبه وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية فلو قال لك مثلا يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد زور ولو قلت له يا زان كنت كاذبا وأثمت في الكذب وان طلق وهو غني دون عذر فقال يا ظالم يا آكلا أموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أما عرضه فبما فسرناه وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه وقال ابن عباس نزل هذا قبل ان يقوى الاسلام فامر من اوذي من المسلمين ان يجازي بمثل ما اوذي به او يصبر او يعفو ثم نسخ ذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل المشركين كافة وقيل نسخ ذلك بتصييره الى السلطان ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان والآن ننتقل إلى الآية التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الأولى روى البخاري عن حذيفة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه قال نزلت في النفقه وروى يزيد بن ابي حبيب عن اسلم ابي عمران قال غزونا القسطنطينيه وعلى الجماعه عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينه فحمل رجل على العدو فقال الناس مهم مهم لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينا قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فانزل الله عز وجل قوله بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله صدق الله العظيم والالقاء باليد الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد فلم يزل ابو ايوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فقبره هناك فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية نزلت في ذلك وروي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا الخبر بمعناه فقال وكنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما اعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا خطاعت فإن الله قد اعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا فِي في فَأَصْلَحْنَا مَا ما ضاع منها اللَّهُ الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم فِي في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى صَدَقَ صدق الله العظيم فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الجزء. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقال حزيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة فيقول الرجل ليس عندي ما انفقه وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره والله تعالى أعلى وأعلم قال ابن عباس أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص ولا يقول أن أحدكم لا أجد شيئا ومثله عن السدي أنفق ولو ولا تلقي بيدك إلى التهلوكة فتقول ليس عندي شيء وقول ثالث قاله ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الاعراب حاضرين بالمدينة فقالوا بماذا نتجهز فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد فنزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله يعني تصدقوا يا اهل الميسره في سبيل الله يعني في طاعه الله وقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه يعني ولا تمسكوا بايديكم عن الصدقه فتهلكوا وهكذا قال مقاتل ومعنى ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقه فتهلكوا اي لا تمسكوا عن النفقه على الضعفاء فانهم اذا تخلفوا عنكم بكم العدو فتهلكوا وقول رابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية أهو الرجل يحمل على الكتيبة فقال لا ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول قد بلغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي فالهلاك هو اليأس من الله وقاله عبيدة السلماني وقال زيد بن أسلم المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد وقد فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو يكون عالة على الناس فهذه خمسة أقوال سبيل الله هنا الجهاد واللفظ يتناول بعض جميع سبله والباء فيه بأيديكم زائدة والتقدير تلقوا بأنفسكم ونظيره قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وذلك في سورة العلق وقال المبرد بأيديكم أي بأنفسكم فعبر بالبعض عن الكل كقوله تعالى فبما كسبت أيديكم في سورة الشورى وقوله بما قدمت يداك وذلك في سورة الحج وقيل هذا ضرب مثل تقول فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان ومنه قول عبد المطلب والله إن أنا بأيدينا للموت لعجز وقال قوم التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم كما تقول لا تفسد حالك برأيك التهلك مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلك أي لا تأخذوا فيما يهلككم قاله الزجاج وغيره أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم وقيل إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم ومعنى آخر ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة ويقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا ومثله عند اكرمة قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال الطبري قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه إذ اللفظ يحتمله الله <تصفيق> الله